في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن إخوانه من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزأ بهم الكفار كما استهزأوا به صلى الله عليه وسلم يعني فاصبر كما صبروا ولك العاقبة الحميدة والنصر النهائي كما كان لهم وما تضمنته هذه الآية الكريمة من ذلك جاء موضحا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وقوله تعالى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 وقوله تعالى وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير وقوله تعالى وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور والآيات بمثل ذلك كثيرة وقوله في هذه الآية الكريمة فحاق بهم أي احاط بهم ومادة حاق يائية العين بدليل قوله في المضارع ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه خاصة فلا تقول حاق به الخير بمعنى احاط به والأظهر في معنى الآية أن المراد وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا ويستهزئون به وعلى هذا اقتصر ابن كثير وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة فحاط أي أحاط ودار بالذين كفروا وسخر منهم وهزئوا بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء استهزائهم والأول أظهر والعلم عند الله تعالى والآية تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف قوله تعالى قل من بالليل والنهار من الرحمن أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للمعرضين عن ذكر ربهم من أي من هو الذي يحفظكم ويحرسكم بالليل في حال نومكم والنهار في حال تصرفكم في أموركم والكلاءه بالكسر الحفظ والحراسة يقال اذهب في كلاءه الله أي في حفظه واكتلأت منهم احترست ومنه قول ابن هرمة إن سليما والله يكلأها، ضنت بشيء ما كان يرزأها. وقول كعب بن زهير: أنخطب عيري واقتلات بعينه، وآمرت نفسي أي أمر افعله ومن في قوله من الرحمن فيها للعلماء وجهان معروفان. أحدهما وعليه اقتصر ابن كثير أن من هي التي بمعنى بدل وعليه فقوله من الرحمن أي بدل الرحمن يعني غيره وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز جارية لم تلبس المرققى ولم تذق من البقول الفستق أي لم تذق بدل البقول الفستق وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر أخذ المخاض من الفصيل غلبه ظلما ويكتب للأمير افيلا يعني أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل والوجه الثاني أن المعنى من يكلأكم أي يحفظكم من الرحمن أي من عذابه وبأسه قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الأظهر عندي ونظيره من القران قوله تعالى فمن ينصرني من الله ان عصيته اي من ينصرني منه فيدفع عني عذابه والاستفهام في قوله تعالى من يكلؤكم قال ابو حيان في البحر هو استفهام تقريع وتوبيخ وهو عندي يحتمل الإنكار والتقرير فوجه كونه انكاريا أن المعنى لا كالئ لكم يحفظكم من عذاب الله البتة إلا الله تعالى أي فكيف تعبدون غيره ووجه كونه تقريريا أنهم إذا قيل لهم من اضطروا إلى أي يقروا بأن الذي يكلأهم هو الله لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب ولا يدعون معه غيره كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة الإسراء وغيرها فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقرير فكيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى ما لا ينفع ولا يضر وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يمنع احدا من عذاب الله ولا يحفظه ولا يحرسه من الله وأن الحافظ لكل شيء هو الله وحده جاء مبينا في مواضع أخر كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله على أظهر التفسيرات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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم بهذا تكون نهاية لقائنا ولنا إن شاء الله لقاء آخر